بسم الله الرحمن الرحيم يا ايها الذين امنوا لا تتخذوا عدوا وعدوا وكونوا اولياء ان تلقون اليهم بالموده وقد كفروا وقد كفروا بما جاءكم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 أرحامكم ولا أولادكم يوم القيامة يفصل بينكم والله بما تعملون بصير قد كانت لكم أسوة حسنة في إبراهيم والذين معا إذ قالوا لقومهم إنا برآبا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 لا يَنهاكمُ اللهُ عن الذينَ لم يُقاتلوكم في الدينِ ولم يُخرجوكم من دياركم ولَم يُخرجوكم من دياركم أن تتبعوهم وتقسطوا إليهم اللَّهُ يُحِبُّ الْمُقْسِطِينَ إِنَّمَا يَعْمُرُ مَأْوَاهُ اللَّهُ عَلَى الَّذِينَ قَاتَلُوكُمْ فِي الدِّينِ وَأَخْرَجُوكُمْ مِنْ دِيَارِكُمْ وَظَاهَرُوا عَلَى إِخْرَاجِكُمْ أَن تَتَوَلَّوْهُ وَمَنْ يَتَوَلَّهُمْ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 فَقُولُوا وَلا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ أَن تَنكِحُوا إِن تَنكِحُوا مِثْلَ مَا مَرُّوا وَلا تُمْسِكُوا بِعِصَمِ الْكَوَافِرِ وَاسْأَلُوا مَا أَنفَقْتُمْ وَلْيَسْأَلُوا مَا أَنفَقُوا ذَلِكُمْ حُكْمُ اللَّهِ يحكم بينكم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 بِاعَنكَ عَلَّا أَنْ لَا نُشْرِكَ بِاللَّهِ شَيْئًا وَلَا يَسْرِقٌ وَلَا يَسْرِقٌ وَلَا يَزْنِينٌ وَلَا يَقْتُلُنَّ أَوْلَادَهُمْ وَلَا يَأْتِينَ بِبُهْتَانٍ يَفْتَرِينَهُ بَيْنَ أَيْدِيهِمْ بَيْنَ أَيْدِيهِمْ وَأَرْجُلِهِمْ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 قَدْ يَيْأَسُ مِنَ الْآخِرَةِ كَمَا يَيْأَسُ الْكُفَّارُ مِن أَصْحَابِ الْقُبُورِ